والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة, فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين